بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدد دكركم فآبِر وربك فكبر وثيان فطهدر ورجز فهدر ولا تمنت تجدر ولي ربك فاصبر فإذا يا هو ما يلي يا غير يسيير لاراني داه وجرت له مل من دود وبنشوده وما تلو تبيد ثم يطمع أن أذي. جان لا دار ولفندرف قسي لان كاني حقا ثم قسي كيف قد ثم نمر ثم تأس لي سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوحة للبشر عليها في السعة عشر وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ الْنَّارِ إِلَّا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ لَنِ النَّذِينَ كَفَرُوا دَهِقِنَ النَّذِينَ الذين آمنوا إيمانا ولا يرساب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في <تصفيق> <تصفيق> وليقول الذين في قلوب كذلك يضل الله من يشاء job, job. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَيَتَقُونَ دَأْمًا يَتَأَصَّرُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ Let's uh -huh. كان لبوا يوم الدين قد أتى اليقين، فما تنفوا شفاعة الشهداء؟ فما لهم عن استذكرة مغارضين هل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا من منشرة إنه تذكرة فما شاء ذكره وما يذكرون إلا أن